إ ن من أ و ج ب الواجبات و أ ه م المهمات توحيد الله عز وجل ف ل أ ج ل ه خلق الله الخلق و أ ر س ل الرسل وخلق ا ل ج ن ة والنار وبه يكون الناس حزبين حزب الرحمن وحزب الشيطان قال الله تعالى وما خلقت الجن و ا ل إ ن س إ ل ا ليعبدون وقال تعالى وما أ م ر و ا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء و ا ل ق ر آ ن كله توحيد فحتى آ ي ا ت ا ل أ ح ك ا م هي في حقيقتها تدعو إ ل ى الامتثال باوامر الله المعبود بحق جل جلاله لا إ ل ه غيره ولا رب سواه ولو لقي العبد ربه جل ذكره ب أ ع م ا ل أ م ث ا ل الجبال من ص ل ا ة و ز ك ا ة وصوم وحج و ص د ق ة وليس معها التوحيد لما قبلها الله منه ولجعل أ ع م ا ل ه هباء منثورا ل أ ن ه لم ي أ ت ي بما يدخل به في ا ل إ س ل ا م ويخلص به من الشرك وقد أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم ب أ ن يقاتل الناس حتى يشهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن م ح م د رسول الله ويقيم ا ل ص ل ا ة ويؤتى ا ل ز ك ا ة كما جاء ذلك عنه الصحيحين وغيرهما ه بن بن الله أبيه م ا واقد من بن بن بن حديث يزيد عبد عمر عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله فما دام الشرك موجودا وغير الله يعبد فالقتال باقي مستمر قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون ف ت ن ة أ ي شرك ويكون الدين كله لله وفي صحيح مسلم طريق عكرمه بن عمار قال حدثنا شداد بن عبد الله ويحيى بن ابي كثير عن أ ب ي امامه قال قال ع م ر بن ع ب س ة السلمي كنت و أ ن ا في الجاهليه أ ظ ن أ ن الناس على ضلاله و أ ن ه م ليسوا على شيء وهم ي ع و د و ن ا ل أ و ث ا ن فسمعت برجل ب م ك ة يخبر أ خ ب ا ر ا فقعدت على راحيتي فقدمت عليه ف إ ذ ا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه فتلطفت حتى دخلت عليه ب م ك ة فقلت ما أ ن ت قال أ ن ا نبي فقلت وما نبي قال ا ر س ل ن الله فقلت ب أ ي شيء أ ر س ل ك قال أ ر س ل ن ي ب ص ل ة ا ل أ ر ح ا م وكسر ا ل أ و ث ا ن و أ يوحد الله لا ي ش ر ف به شيئا ل آ خ ر ا ل حديث وهنا استغراض ي س ي ر وقفه سريعه مع فقه ا ل د ع و ة إ ل ى الله عز وجل من ق د و ة الدعاه إ ل ى الله عز وجل رسولنا صلى الله عليه وسلم حيث ب د أ ب ص ل ة ا ل أ ر ح ا م أ و ل ا وليس ذلك ل أ ن ص ل ة ا ل أ ر ح ا م أ ع ظ م من توحيد الله عز وجل حاشا وشلا ولكن ل أ ن ه واقع محسوس ملموس مشاهد في مجتمع الجاهليه يعلمه القاصي والداني فجعل صلى الله عليه وسلم قد كان الناس في ا ل ج ا ه ل ي ة يقتلون بناتهم خوف العار زعموا ويظاهرون نساءهم فيقول قائلهم لزوجه حين تغضبه أ ن ت علي كظهر أ م ي نعوذ بالله أ ي أ ن نكاحك محرم علي كنكاح أ م ي ولا شك أ ن ص ل ة الرحم كانت مما هو متفق على حسنه فحين علم السامع حسن دعوته التي جاء بها بادره صلى الله عليه وسلم ب أ ص ل الدين وركنه وهو الكفر بالطاغوت حيث قال صلى الله عليه وسلم قال أ ر س ل ن ي ب ص ل ة ا ل أ ر ح ا م وكسر ا ل أ و ث ا ن ثم أ ت م ه ا صلى الله عليه وسلم بالنور المبين ومفتاح دار ا ل س ع ا د ة و غ ا ي ة الغايات توحيد الله عز وجل و أ ن يوحد الله لا يشرك به ش ي ء فقوله و أ ن يوحد الله وذلك يكون بصرف جميع أ ن و ا ع العبادات لله و إ خ ل ا ص ه ا له وقوله لا ي س ر ك به شيئا يقتضي منع د ع و ة غيره جل وعلا معه ل أ ن الشرك يفسد ا ل ع ب ا د ة ويخبط العمل وسواء أ ش ر ك مع الله نبيا أ و ملكا أ و وليا أ و قبرا أ و برلمانا أ برلمان و ت م ر شعبيا ي شرع مع الله أ و غير ذلك قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وجميع الرسل من أ و ل ه م نوح عليه السلام إ ل ى آ خ ر ه م محمد صلى الله عليه وسلم يفتتحون دعوته م لقومهم ب ي ع ب د ا ل ل ه ما لكم من إ ل ه غيره قال نوح عليه السلام يا قوم إ ن ي لكم نذير مبين أ ن أ ع ب د ا ل ل ه واتقوه و أ ط ي ع و ن ا ل آ ي ة وقال تعالى و إ ل ى عاد أ خ ا ه م هودا قال يا قوم ع ب د و ا الله ما لكم من إ ل ه غيره أ ف ل ا تتقون وقال تعالى والى إ ل ى ثمود أ خ ه م ص ا ح ا قال يا اعبدوا الله ما قوم وقال لكم إله ل غيره من ع ت وإلى مدين أ خ ا ه م شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إ ل ه غيره وقال تعالى و ذ ك ر في الكتاب إ ب ر ا ه ي م انه كان صديقا نبيا اذ قال ل أ ب ي ه يا أ ب ت ي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أ ب ت ي إ ن ي قد جاءني من العين ما لم يات فاتبعني أ ه د ك صراطا سويا يا أ ب ت لا تعبد الشيطان إ ن الشيطان كان للرحمن عصيا يا إني أخاف أن يمسك أخاف عذاب من الرحمن أبت أن ت من ف ك وقال ن للشيطان وليا و تعالى ولقد آ ت ي ن ا إ ب ر ا ه ي م رده من قبل وكنا به عالمين إ ذ قال ل أ ب ي ه وقومه ما هذه التماثيل التي أ ن ت م لها عاكفون قالوا وجدنا اباءنا ن عابدين سبحان ا لها الله قالوا وجدنا آ لها عابدين قال لقد كنتم أ ن ت م و آ ب ا ؤ ك م في ضلال مبين قالوا أ ج ئ ت ن ا بالحق أ م أ ن ت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات و ا ل أ ر ض الذي ف ض ر ه ن و أ ن ا على ذلك ن الشاهدين ا وفي مسند الإمام بسند حسن من س د ا ل إ م م أحمد من الرحمن من ا ثابت ثوبان قال حدثنا حسان ا أبي حسن بسند عبد بن بن مليب الجرش عن طريق ر عضية ل ج ش عن ا ب ن عمر رسول قال قال ا ل ل ه صلى الله ع ل ي ه وسلم بعثت بالسيف حتى يعبد الله لا شريك له وجعل رزقي تحت رمحي تحت ظل وجعل ا ل ذ ل ة والصغار على من خالف أ م ر ي ومن تشبه بقوم فهو منهم و أ ي ض ا في مسند ا ل إ م ا م أ ح م د بسند صحيح من طريق شيبان عن أ ش ع ه ا ل د ب ا ل ش ع ث ا ء قال حدثنا شيخ من بني مالك بن ك ن ا ن ة قال ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز يتخللها يقول يا أيها تخلقوا الناس قولوا لا إله إلا الله فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الفلاح و ا ل ن ج ا ة بقول لا إ ل ه إ ل ا الله أ ي مع العمل مقتضاها و م د ل ة عليه من النفي و ا ل إ ث ب ا ت فلا يستقيم قول لا إ ل ه إ ل ا الله مع مخالفتها ب ا ل أ ق و ا ل و ا ل أ ف ع ا ل كحال بعض طوائف النصارى الذين حورناهم فقالوا نقول نقول لا إله إلا الله إله لكن نقول أن عيسى هو الله نحن أن هو عيسى كلمه تخرج من افواههم إن يقولون الا كلمه فمثل هذا لا تنفعه لا اله إ ل ا الله لانه اتى بما يناقضها ويغادها فلا اله تنفي جميعا ما يعبد من دون الله والا الله تفرد الله وحده بالعباده فهي مستمره على نفي واثبات شهدوا بان الله جل جلاله متفرد بالملك والسلطاني وهو الاله الحق ل ا معبود الا وجهه الاعلى العظيم الشاني بل كل معبود سواه فباطل من عرشه حتى الحضيض الداري ولا شك أ ن ه كلما بعد الناس عن أ ه ل ا ل ن ب و ة كلما كثر الجهل فيه وكثرت البدع وتصدر ل ل أ م ر شرار الخلق وتخلف خ ي ا ر ه والشرك كله عائد إ ل ى الجهل بالله عز وجل ب ع ظ م ت ه سبحانه ف إ ذ ا كثر الجهل وعن كثر ا ل إ ش ر ا ف بالله و ك ث ر ت البدع والمنكرات و ا ل أ م و ر المكفرات لبعدهم واعراضهم عن تعلم الدين وضعف ا ل إ ي م ا ن في قلوبهم فصار الاستهزاء بالدين و ل م ز الصالحين والتعريض لمن تمسك ب س ن ة سيد المرسلين أ ه و ن عليهم من ذباب وقع على أ ن و ف ه م فقالوا له ب أ ي د ي ه م هكذا وفي الصحيحين وغيرهما ع ب د الله بن ع م ر العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن ي ق ب ض العلم بقبض العلماء حتى إ ذ ا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا ف أ ف ت و ا بغير علم ف ظ ل و ا واضلوا فذهاب العلماء العاملين من أ س ب ا ب ظهور الجهل وضلال العباد وفساد البلاد نعني بهم العلماء الربانيين الذين ينفك عنهم البلاء من, طاردة من ولا نعني بهم الدرهن العلماء علماء يكاد وتشريج وتقطيل والدينار بهم البلاء بهم مسجل لا طاردة ولا الذين قال أموال الناس ويصدون عن سبيل الله فوجودهم اي علماء السوء علماء السلطان من اسباب الفساد في الارض وكثير ما هم لكفرهم الله فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا وان ياتهم عرض مثله ياخذوه أ ل م يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أ لا يقول على الله إ ل ا الحق ودرسوا ما فيه والدار ا ل آ خ ر ة خير للذين يتقون افلا تعقلون ففي هذه ا ل آ ي ة بعض صفاتهم ولا ينبئك مثل خبير والتوحيد للتتبع والاستقرار لنصوص الكتاب و ا ل س ن ة أقسام ثلاثة أ و ل ه ا توحيد ا ل ر ب و ب ي ة وهو ا ل إ ق ر ا ر والاعتراف ب أ ن الله هو الخالق الرازق المدبر وهذا التوحيد أ ق ر به مشرك العرب أو أقر ببعضه ولم في جاهليه أ و أ ق ر ببعضهم ولم يدخلهم في ا ل إ س ل ا م قال تعالى ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله قل الحمد لله بل أ ك ث ر ه م لا يعلمون وقال تعالى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 بل إ ن جميع الرسل عليهم السلام كانت خصومتهم مع أ ق و ا م ه م هي في إ ف ر ا د الله وحده ب ا ل ع ب ا د ة وليس في كون الله عز وجل هو الرب الخالق المدبر الرازق المشرع فهذا كان معلوما ل ص م د ا ل ك ف ر والعجب أ ن بعض أ غلات ا ل ص و ف ي ة ا ل ز ن ا د ق ة ظلوا حتى في هذا التوحيد الذي اعلمه او جهل امي بن خلف فقالوا ب أ ن ا ل ك و ن أ ق ط ا ب ا يسيرونه مع الله وكذلك نسبت ا ل ر ا ف ض ة الكفار إ ل ى علي والحسين و ف ا ط م رضي الله عنهم أ ج م ع ي ن وهم منهم براء نسبت إ ل ي ه م بعض صفات ا ل ر ض و ب ي ة ك التدبير والفصل بين العباد يوم ا ل ق ي ا م ة سبحان الله القائل في كتابه ف إ ن ه ا لا ت ع م ل أ ب ص ا ر ولكن ت ع م ل ق ل و ب التي في السلوك وثاني أ ق س ا م التوحيد هو توحيد ا ل إ ل ه ي ة أ و توحيد ا ل ع ب ا د ة أ و توحيد القصد والطلب وهو إ ف ر ا د الله ب ا ل ع ب ا د ة فلا يشرك مع الله أ ح د فالعبد م أ م و ر بتوحيد الله و ا ل ب ر ا ء من كل معبود سوى الله فلو عبد الله ولم يكفر بما يعبد من دون الله لم يكن مسلما ولم يكن متمسكا بالعروه الوثقى قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى وفي صحيح مسلم من طريق مروان الفزاري عن أ ب ي مالك سعد بن طارق عن أ ب ي ه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله اي ان من لم يكفر بالطاغوت لم يستمسك بالعروه الوثقى وهي لا إ ل ه الا الله بل تخلى عنها واهملها واضاع حقوقها ولم يكن معصوم الدم والمال قال الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله معلقا على هذا الحديث كما في كتاب التوحيد وهذا من اعظم ما يبين معنى لا اله الا الله فانه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال اسمع رحمك الله ف إ ن ه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال بل ولا م ع ر ف ة معناها مع لفظها بل, بل ولا ا ل إ ق ر ا ر بذلك بل كونه لا يدعو إ ل ى الله وحده لا شريك له بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إ ل ى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله ف إ ن شك أ و توقف لم يحرم ماله ودمه فيا لها من م س أ ل ة ما اعظمها و أ ج ل ه ا ويا له م بيان ما أ و ض ح ه و ح ج ة ما اقطعها للمنازع انتهى فلم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 قال تعالى و إ ذ قال إ ب ر ا ه ي م ل أ ب ي ه وقومه إ ن ن ي براء مما تعبدون إ ل ا الذي ف ض ر ن ي ف إ ن ه سيهدين ي وجعلها ك ل م ة ب ا ق ي ة في عقبه لعلهم يرجعون و ا ل ك ل م ة التي جعلها الخليل عليه السلام ب ا ق ي ة في عقبه هي ا ل ب ر ا ء ة من كل معبود سوى الله و إ ف ر ا د الله عز وجل وحده ب ا ل ع ب ا د ة وهذه معنى ش ه ا د ة لا إ ل ه إ ل ا الله <تصفيق> وقد يظن بعض الناس أ ن ه إ ذ ا لم يعبد صنما ولم يسجد لغير الله فهو موحد مهتدي و إ ن عمل معنا وهذا جهل اصطاد به الشيطان ك ث ي ر من العباد ف و ق ع ه م بالمكثرات من حيث ا ل أ ش ع ر و فمن أ ن و ا ع العبادات التي أ م ر الله ب إ خ ل ا ص ه ا له سبحانه قد عمل جهل ه ب الذبح ا لغير الله ف إ ن الذبح لله ع ب ا د ة من أ ج ل العبادات واعظمها قال تعالى فصل لربك وانحر وقال تعالى قل إن, صلاتي ونسكي ونسكه هنا الذبح قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أ م ر ت و أ ن ا أ و ل المسلمين ف إ ذ ا تبين أ ن الذبح ع ب ا د ة فصرف هذه ا ل ع ب ا د ة لغير الله شرك وفي صحيح مسلم من طريق منصور بن حيان حدثنا أ ب و القفيل عامر بن و ا ث ر ة عن علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والده ولعن الله من دبح لغير الله إلى الحديث من من دبح آخر كما يصنع بعض بني جلدتنا عند قبر عبد السلام نثمر ا ف ع وغيرها من ا ض ر ح ة قربه ل أ ص ح ا ب ه ا في حال أ ه ل ا ل ج ا ه ل ي ة ا ل أ و ل ى رجاء فك الكربات وتفريج الهموم وجلب المنافع وهذا شرط لا خفاء فيه قال تعالى وفي جامع التلمذي من طريق الليث بن سعد قال حدثنا قيس بن الحجاج انحنى شخصا عاني عن ابي عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن ع ل أ انواع ل لو على ع اجتمعت م ة أ ي ن ف ع ك ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء لم ل إ بشيء قد كتبه قد لك ت الله ا وإن ج م و العبادات ع ى أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه لم إلا الله قد ل الأقلام ل ي ك رفعت وجفة ا ص ح التي أ م ر الله ب إ خ ل ا ص ه ا له جل و ش أ ن ه الدعاء فالدعاء من أ ج ل العبادات أ ع ظ م القربات الى الله عز و جل و قد سماه الله عز و جل عباده قال تعالى وقال ربكم د ع و ن ي أ س ت ج ب لكم إ ن الذين يستكبرون عن عبادتي ولم يقل دعائي بل قال عبادتي سيدخلون جهنم داخلي قال تعالى و إ ذ ا س أ ل ك عبادي عني ف إ ن ي قريب أ ج ي ب د ع و ة الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرسلون فسمى الله عز وجل الدعاء ع ب ا د ة وسماه إ ي م ا ن ا وروى ا ل ت ر م ذ ي ب جامعه من طريق ا ل أ عن م ع ذر بن عبد النبي ل ه ع يسيع النعمان ا ن ب ش ر رضي النبي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو ا ل ع ب ا د ة سبحان الله ما أ و ض ح ه من عبار وما أ ن ص ع ه من بيان ثم ق ر أ وقال ربكم د ع و ن ي استجب لكم إ ن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي قال ت ر م ي عقله هذا حديث حسن صحيح ف أ ي ن عباد القبور من هذه النصوص ا ل و ا ض ح ة ا ل ج ل ي ة ف إ ن الله عز وجل زاد البيان بيانا وتبيانا ليهلك من هلك عن بينه حيث أ ن ه سمى دعاء غير الله شركا و ق و ا في ا ل ق ر آ ن صباح مساء لكن ان لقلوب غلف ان تدرك الحق وتفسر قال تعالى والذين تدعون من دونه أي أحد نبي ولي والذين أحد تدعون من دونه ما ن دونه م يملكون من قطمير القطمير طبقه رقيقه على نواه التمر والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إ ن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم ا ل ق ي ا م ة يكفرون بشرككم تسمى دعاء غير الله عز وجل شرك ولا ينبئك مثل خبير ف إ ذ ا علمنا يقينا جازما أ ن دعاء غير الله شرك ف إ ن هذا ا ل ش ر ف لا يغفره الله أ ب د ا قال تعالى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 و لا شك أ ن م ش ر ك هذا الزمان أ ش د جهلا و ظلالا من مشرك العرب الذين نزل فيهم ا ل ق ر آ ن ف إ ن م ش ر ك قريش كانوا يدعون غير الله في الرخاء حتى إ ذ ا اشتد الحال بهم و ضاقت عليهم السبل دعوا الله مخلصين له الدين قال تعالى ف إ ذ ا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر إ ذ ا هم مشركون أ م ا مشركو هذا الزمان فهم يدعونهم في السراء والضراء بل كلما ذاقت بهم ا ل ص ب ل ازدادوا شركا على ش ر ك فترى أ ح د ه م إ ذ ا عدم الولد أ و اشتد به البلاء بمرض دين صاح مناديا يسدي عبد السلام نصمر يسدي رافع يسدي فلان أ ي خ ل ق الله ويعبد غيره أ ي ر ز ق الله ويطلب من غيره و ا ل ع ب ا د ة عباد الله هي كمال الخضوع مع التذلل و ا ل م ح ب ة لله وحده فهذا هو قطب ر ح ا ل ع ب ا د ة قال ابن القيم رحمه الله في نميته ا ل ش ه ي ر ة و ع ب ا د ة الرحمن غ ا ي ة حبه مع ذل عابده هما ق ط ب ا ن وعليهما فلك ا ل ع ب ا د ة دائر ما دار حتى قامت ا ل ق ط ب ا ن ومداره ب ا ل أ م ر أ م ر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان فقيام دين الله ب ا ل إ خ ل ا ص و ا ل إ ح س ا ن إ ن ه م ا له أ ص ل ا ن لم ينجو من غضب, غضب ا لله وداره إ ل ا الذي قامت به ا ل أ ص ل ا ن ويلحق ا ا ل ل ن س بعدها ب ه مشرك إ أو ذبت داعي ه والله الوصفان لا يرضى بكثرة فعلنا لكن يرضى بكثرة ب أ س إحسانه عم عم الإحسان ن الإيمان فالعارفون والجاهلون عن ه مرادهم مع عاموا ل ي ح بالدعاء النذر لغير الله والركوع والسجود والتوكل على غير الله عز وجل ولا ينفي ا ذلك التعلق ب ا ل أ س ب ا ب ف إ ن التعلق ب ا ل أ س ب ا ب إ ن م ا يكون للجوارح لا للقلب فالقلب يجب أ ن يتعلق بالله وحده ولله يدر ب ا ل قيمه يقول كما في مدارج ا ل ت ل ك ي ن لا يستقيم توكل العبد حتى يصح له توحيده بل ح ق ي ق ة التوكل توحيد القلب فما دامت فيه علائق الشرك فتوكله معلول مدخول على قدر تجريد التوحيد تكون ص ح ة التوكل ف إ ن العبد م ت ل ت ف ت إ ل ى غير الله أ خ ذ الالتفات ش ع ب ة من شعب قلبه فنقص من توكله على الله بقدر ذهاب تلك ا ل ش ع ب ة ومنها هنا ظن من ظن أ ن التوكل لا يصح إ ل ا برفض ا ل أ س ب ا ب وهذا حق ولكن رفضها عن القلب لا عن الجوارح فالتوكل لا يتم إ ل ا برفض ا ل أ س ب ا ب عن القلب وتعلق الجوارح بها فيكون منقطعا منها متصلا بها انتهى كلام رحمه الله وشرك أ ص غ ر غير مخرج عن المله وقيل نوع ثالث هو الشرك الخفي وفي هذا التقسيم نظر ل أ ن الشرك الخفي إ م ا يكون أ ص غ ر أ و أ ك ب ر فيدخل تحت النوعين السابقين فالشرك ا ل أ ك ب ر لا يغفره الله إ ل ا ب ا ل ت و ب ة منه والرجوع إ ل ل إ س ل ا م وصاحبه إ ن لقي الله به فهو مخلد في النار قال تعالى إن إثم أن دون لمن الله لا يغفر به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله افترى الحوثناه ذلك به يغفر يشرك ويغفر يشرك فقد ومن وقد تقدم بعض أ ن و ا ع الشرك ا ل أ ك ب ر و ل ه أ ن و ا ع أ خ ر ى لا يتسع المجال لذكرها وذكر تفصيلاتها ومن يترتب عليها ومن أ ر ا د م ع ر ف ة دينه فعليه أ ن ي ب د أ ب التوحيد ويعكف على دراسته ليرفع الجهل عن نفسه و ت ب ر ي غ من حوله وكذلك الرسائل التي كتبت في م و ا ق ض ا ل إ س ل ا م وابواب الرده بكتب الفقهاء فالامر جد عظيم ولا مجال للتهاون فيه ل أ ن من وقع في الشرك ا ل أ ك ب ر خصوصا في أ م ا ك ن و ف ر ة العلم و م ض م ة نيله لا يعذر لانه مقصر في طلب الحق هو ايسر واقرب ما من يكون منه ويتنفعه حججهم انه مشغول بطلب الدنيا وتربيه العيال فما لاجل هذا خلعك الله بل خلعها لعبادته وتوحيده وقد اشتد نكير النبي صلى الله عليه وسلم على من وقع في الشرك بل على من قاربه ولم يقع فيه بل انه انكر على من قال مقاله قد توهم التسويه بينه صلى الله عليه وسلم وبين الله عز وجل كالرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فقال أ ج ع ل ت ن ي لله لدا قل ما شاء الله وحده وعن د النسائي من ر وعن ق ت ي ل ه امراه م ن جهين ان يهوديا أ ت ى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إ ن ك م تنددون و إ ن ك م ت ش ر ك و ن تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون و ي ل ك ع ب ة ف أ م ر ه م النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا أ ر ا د و ا أ ن يحلفوا ايقولوا ر ب ا ل ك ع ب ة و ي ق و ل أ ح د ه م ما شاء الله ثم شئت وهذا أ خ ر ج ه ل ا م ا م أ ح م د المسند والنسائي والحاكم الصحى وفقه ذ ا ل ل ه وفي فائدتان الأولى فائدتان الحديث هي أن ب ع ض ا ل ي ه و يعلون د ل ا ش رحمه ك وكثير ممن الشركة الأكبر الأصغر للإسلام لا يعلم ينتسب ممن س ب ا الله والفائدة الثانية الحق ن قبل هي م ن النظر عن بغض ا ل ق ئ و م ا جاء في صحيح م س ل م و ا ل س ن ن والنسائي أبي الحديث داود من علي بن حاتم علي أن خطيبا خطب عن النبي خطيبا خضب عليه الله صلى ولا س م ف ق ل من يعني ض الله, عليه وسلم الخطيب أنت ومن الله تعالى ورسوله و رشد فقد م ع ص هذا ما فقال فقد غوى رسول وسلم ومن صلى الله الله عليه يعصي الخطيب أنت نقصا في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم كما ظن بعض الجهال بل هي كمال في حقه فهو عبد الله ورسوله كما يحب ا يوصف ب أ ب ي هو أ م ي صلى الله عليه وسلم ولعل م م ن ا س ب ة المقال اراد كلام النفيس شيخ ا ل إ س ل ا م سيدي رحمه الله كما في مجموع الفتاوى حيث قال ولهذا فرق الله سبحانه بكتابه بين ما فيه حق للرسول وبين ما هو حق لله وحده كما في قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون فبيّر سبحانه ما يستحقه الرسول ما الطاعة من ف إ ن ه من يضع الرسول فقد أ ط ا ع الله و أ م ا ا ل خ ش ي ة والتقوى فجعل ذلك له سبحانه وحده وكذلك قوله ولو أ ن ه م رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إ ن ا الى الله راغبون فجعل ا ل إ ي ت ا ء لله والرسول كما في قوله وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واما التوكل و ا ل ر غ ب ة فلله وحده كما في قوله تعالى وقالوا حسبنا الله ونعم ا ل و ك ي ك ولم يقل ورسوله وقال إ ن ا الى الله راغبون ولم يقل و إ ل ى رسوله وذلك موافق لقوله تعالى ف إ ذ ا فرغت فانصب إ ل ى ربك فرغت ف ا ل ع ب ا د ة و ا ل خ ش ي ة والتوكل والدعاء والرجاء والخوف لله وحده لا يشرك فيه أ ح د و أ م ا ا ل ط ا ع ة و ا ل م ح ب ة و ا ل إ ر ض ا ء فعلينا أ ن نطيع الله ورسوله ونحب الله ورسوله ونلقي الله ورسوله ل أ ن ط ا ع ة الرسول ط ا ع ة لله و ر ض ا ء ه إ ر ض ا ء له وحبه من حب الله انتهى كلامه رحمه الله و ن أ ت ي على الشرك ي الاصغر الذي تضج به كثير من مجالسنا والله المستعان منه الحلف بغير الله كقول أ ح د ه م والنبي الله والنبي وراسك ورحمه بويه ت ر ب ي بويه و ا ل ك ع ب ة ا ل ش ر ي ف ة وحق النبي وغلاوتك وحق الجرافه و غ ي ر كثيرة ه ا لا أصيغ ي سنن ع المقام لحصرها م وهي الشرك الأصدر ع و ذ ب ابي ل ل الشرك ل ه من ا ك أ ر والأصدر و ف سنن أبي داود وجامع الترمذي من طريق الحسن بن عبيد الله عن سعد بن ع ب ي د ة عن ابن عمر سمع رجلا يقول لا و ا ل ك ع ب ة فقال ابن عمر لا يحلف بغير الله ف إ ن ن ي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر او أ ش ر ش هذا لفظ الترمذي ولفظ أ ب ي داود من حلف بغير الله فقد أ ش ر ش وفي الصحيحين وغيرهما من طريق نافع مولى بن عمر عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ه أ د ر ك عمر ب الخطاب في ركب وعمر يحلف ب أ ب ي ه فناداه م رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أ ل ا إ ن الله عز وجل ينهاكم أ ن تحلفوا ب أ ب ا ئ ك م فمن كان ح ا ر ف ا فليحلف بالله أ و ليصمت وفي صحيح مسلم من م طريق إ س ا عن ي ل ب جعفر عن عبد دينار بن أنه سمع ابن عمر قال قال رسول الله س محمود ع ابن ي ا الشرك الأصغر الرياء من ن س الإمام أحمد بسند حسن عن محمود بن حسن لبيد ب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن أ خ و ه اخاف عليكم الشرك ا ل أ ص غ ر ق ا ل ومن ا انواع ل أ ر ر يا الشرك الاصغر قول الرجل ما شاء الله وشئت وقوله لولا الله وفلان ل أ ن الواو تقتضي م س ا و ا ه دار العرب ومساواه المخلوق بالخالق شرك وقد قال ابن أ ب ي حاتم في تفسيره على قوله تعالى فلا تجعل الله الطحاك مخلق أنجادا حدثنا أحمد بن عمر بن أبي عاصم عمر أحمد أبي بن بن من قال حدثني أ ب ي عمرو قال حدثني أ ب و عاصم قال أ ن ب أ ن ا شبيب بن بشر قال حدثنا ع ك ر م ة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أ ن د ا د ا و أ ن ت م تعلمون قال انداد ل هو الشرك أ خ ف ى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظ ل م ة الليل وهو أ ن يقول والله وحياتك يا فلان وحياتي ويقول لولا ك ل ب ة هذا ل أ ت ا ن اللصوص وقال ل ل البطء الدار لأتى اللصوص و و ا في و ل ر ج ل ل ص ابو ح ه ش وشئ ا الله وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان وقول تجعل هذا كله به شر وقال شر فإن به أبو داود حدثنا او الوليد الطيالسي قال حدثنا ش ع ب ة عن منصور عن عبد الله بن ي س ا ر عن ف ذ ي ف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ت ق و ل ما شاء الله وشاء فلان ولكن ق و ل ما شاء الله ثم شاء فلان و رواه الامام احمد الطيالسي و بن سنيم الطحاوي وغيرهم ن طريق ا ل ش ع ب ة وسنده صحيح وقد يكون الشرك ا ل أ ص غ ر شركا ل محل أ ر ب اكثر ل وقد الله يكون المخلوق الشرك ي قيل له احلف ب الاصغر ي و ع ن د م قيل شركا أكثر, لا شرك اكثر لانه ق و ل ن ا بتعظيم المحلوف به أ ك ث ر من تعظيم ا ل ض ب جل وعلا ثم ن أ ت ي هنا على الشق الثالث من التوحيد هو توحيد ا ل أ س م ا ء والصفات ومذهب سلف ا ل أ م ة وائمتها في باب ا ل أ س م ا ء والصفات أ ن ه م يصفون الله بما وصفه به نفسه أ و بما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا ت ن ث ي ذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وينزهون الله عز وجل عن م ش ا ب ه ة المخلوقات تنزيها بلا تعطيل ويثبتون لله جميعا ل أ س م ا ء والصفات ا ل و ا ر د ة في الكتاب و ا ل س ن ة إ ث ب ا ت ا ب ل انها ت ف ن فإن من, من نفع عبد ا ل ل عز وجل صفة ص ف من تشبه صفه المخلوقين فهو م ش ب ه و إ ن قال ان اثبت اللفظ لكني افوض المعنى فلا أ د ر ي ا ح ق ي ق ت ي فهو مفوض هذا ما تيصل المقام ل أ ن الموضوع لا يحتاج إ ل ى بسط لكن حاولنا أ ن نجعل هذه ا ل م ح ا ض ر ة ي س ي ر ة على ع ا م ة المسلمين وفي الختام لعله يجب التنبيه على أ ن الذي قيل هو ما تعلمناه من كتب أ ه ل العلم ومن أ ر ا د مزيد ب س ط فليراجع كتب ا ل ع ق ي د ة كتاب التوحيد وكشف الشبهات وغيرها شيخ ع ل ا م ا س ل ي م ا ب ناصر الالوان ف إ ن ه قد أ ك ث ر ت النقل عنها فجزاك الله خيرا و أ ب غ ر ت ه م في علمه ولعل ا خ و ة أ س ئ د ه او ش ي خ